بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزالية والزالي فاجردوا كل واحد منهما مئة جلزا ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واليشهد عذابهما ضائفة من المؤمنين.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 ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنهم من الكاذبين والخامسة نغضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواه حكيم إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ مبين لولا جاءوا عليه بأربعة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 سبحانك هذا بختان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوك رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا يأكل الفضل منكم والسعد ان يكتبوا للقربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويلعن الذي ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحسنة الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولاك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة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 والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكولة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتن قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهم أو آباءٍ ولا يبدي نذيرتهم إلا لبرغولةٍ أو آباءٍ أو آباءٍ برغولةٍ أو أبناءٍ أو أبناءٍ أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمن أو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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وعبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله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 فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم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 يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّ السُنَا نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ بِنُورِهِ مَن يَشَاءُ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 فَإِذَا جَاءَ أَهُلُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يغشىهم من فوقهم موج من فوقهم من فوقه موج من فوقهم سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا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 جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى ضرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار، والله خلق كل دابة من ما، فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجليه.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 الاناك الضالين انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا إِنْ أَمْرَتَهُمْ قُل لاَ تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَنْ عَرَفْتُمْ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِنَّ الْبَدَأُ الْمُبِينُ وَعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْذَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وليمسكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحرم منكم ثلاث مرات.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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحرم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبرهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَٰذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ